Miss me. I'm finally. <laughs> درستان و الله alam bi aji و <تصفيق> All الصحف نشرت وإذا السحور شيط السماء شيط و الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت وإذا الجنة تو I'm